سورة الكه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسيا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين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 فسبت ان اصحاب الكهف الرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اوى الفتيه الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا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 لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قون اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم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 كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم أحدكم بورقكم هذه بورقكم هذه إلى المدينة فالينظر أيها أزكى طعاما برزق من وَالَّتَلَّفَ وَلَا يُشْعَنَ بِكُمْ أَحَدٌ إِنَّهُمْ إِنَّ يَظْهَرُ عَلَيْكُمْ يَرْجُنُوكُمْ أَوْ يُعِدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُ إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون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 وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِنْ يَشَاءَ اللَّهِ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيثَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَ لِرَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا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 كتاب لا مبدلا كلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجها ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 119. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل, كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا 110. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا وجع من أحسن عملا أولئك لهم جنة عديم تجري, تجري من تحتهم الأنهار. يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا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 فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك ما لا منك ما له وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قال إلى ربي لا أجدن خيرا منها مقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك, أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم 126 ثم سواك رجلا 127 لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا 128 ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل من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 وأحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما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 لا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا إلا ابليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم بقى. ورأى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا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 ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها, فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا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 موعد لن يجدوا من دونه موئلا 117. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا 118. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه قد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ اوينا إلى الصخرة فاني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على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 تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبره قال ستجدني ان شاء الله صابرا صابرا ولا اعصي لك الله قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لم أقل إنك لن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 قد بلغت من لدني عذرا فهم انطلقا حتى, حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فقام. قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراء كل سفينه غصبا وان الغلام فكان ابواه مؤمنين فكان مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانهم وكفر فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب رحما وان الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فراد ربك ان يبلغاه اشدهما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 إنا أن تعذب وإنا أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه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 117. فما استطاعوا أن يظهروه وما لَهُ له نقبا 118. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا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 ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا, بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما انا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم, أنما إلهكم إله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا